ما كان محمد أبا أحد من بِيَدِهِ وَلَكِ الْعُصُولُ لَمَّا Go. تحياتهم يوميا The yeah. Yeah. وَعَالِيًا إِلَٰهُ اللَّهِ بِالنَّيِّ وَالسَّمَاءِ هُوَ ولا تطع الكافرين والمنافقين ولا تطع The Purple